لا شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا واهدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من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 قالوا ربنا أمتنا نفنتين وأحييت نفنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإيش يشرك به تؤمنون؟ كل من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب فدع الله في صين لهم الدين ولو الكافرون وفي الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده من عباد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 ما الازفت ايدي قلوب ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائله الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من 111. إن الله هو السميع البصير 112. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم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 قالوا ساحرون كذابي فلما جاءه بالحق من عندنا قالوا قتلو قالوا قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيون سائرون وما كيدوا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 119. من قبل بالبينات فما زلتم في شك, شك من جاءكم حتى إذا هلت قلتم لأن يبعث الله من بعده رسولا 110. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتابي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 ارحل علي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد.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 ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنا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 111. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 112. فهل أنتم مغنون عنا لصيدا من النار 113. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد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 119. ولم تكتأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا 111. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 112. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم فَتُهُمْ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُقُطٌ وسبح وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار إن الذين يجادلون فيه 117. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون 118. وما يستوي الأعمى والبصير 119. آمنوا وعملوا الصالحات ولا قليلا ما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 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوه النهار بصرع إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.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 رب العالمين قل إنني نهيت عن أن أعباد الذين تدعون من دون الله رماجاني لما جاءني, جاءني البينة من ربي وأمرتُ المُسلم وأمرتُ أن أسلم لرب العالمين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 قَبْلَ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مَّسْنُونًا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلال يسحبون في حمام ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من 122. كذلك يضل الله الكافرين 123. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون 125. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها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 الذين عدّهم أولا توفيّنك أولا توفيّنك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم ومنهم من لم قصص عليك ومن كان لرسول أيه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 ولتبلو عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تُكرؤن أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الأرض فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أكثر منهم وأشد قوتهم في الأرض وأثروا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم فرحوا بما عندهم